قلب قلب علىك يا شريك الروح محتاجك صرت أنا مشتاج لزاجك لا يفوت الفوت لا يفوت الفوت كنت شنا ما أطيق <تصفيق> Does it does.